بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم ومن آيات لقوم يوقنون واختلاف في الليل والنهار وما أنزل الله من السماءرزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات للقوم يعقلون تلك آيات الله نتبوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أليم. وإذا علم مِن آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أَلَا إِنَّ لَهُمْ عذاب مهين. لا يثني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من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 وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ على الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَنبَاءِ فَنَخْتَلِفُ إِلَّا مَن تَبِعَ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ العلم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 من الله شيئا وإن الظَّالِمِينَ بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أنت نجعلهم كالذين آمنوا ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء امحياهم ومماتهم سا ما يحكمون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 وَأَضَلَّهُمْ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يهديه مِن بَعْدِ الله أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هي لا حياة في الدنيا لموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينت ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتبعوا آباءنا إن كن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 يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم اليوم تجزون ما كنتم تعملون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 ذلك هو الفوز المبين، وأن الذين كفروا، فلم تكن آياتي تتلى عليكم، وأن الذين كفروا، فلم تكن آياتي تتلى عليكم، فاستكبرتم.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 وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِمِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسْنَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ مأواكم وَمَا و مأواكم النار و مالك من ناصرين ذلك بأنكوا متخذتم آيات الله زوام و الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعبون فللله الحمد فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبريان في السماوات والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم